وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ فَتَحْطَهُ الطَيْبِ من السماء فتخطفه الطير طير أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق Zalika wa ma فَإِنَّهَا مِنْ تَقُولُ قُلُوبَ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ لَا <مسما> إلى أجل مسمى ثم محلوا إلى البيت ثم محلوا Ve likul li kahum alam ma fa ila إله أحد فله أسلم وبشر المخبتين اللذين إذا ذكر الله وجلت قلما أنصابهم المقيم الصلاة و مما Ve Budağın alnını alkom, min Evet. <gülüyor> وأطعم القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم سخرنا haruna lakum layana ولا دماغها ولا كي التقوى ولا كي التقوى Kalaika sanru malakum li la var şiirinin o in Allah yudafi an الذين aman o in Allah la yuhab kula kula Khawanin kafur Udinal ladeene يقاتلون بأنهم يا أخرجوا من دياركم بغير الحق بغير الحق إل Il. Beyond the land Altyazı M.K. أنا وكل ذب موسى فأمليت لك الكافرين فأمليت للكافرين ثم ما أخذتهم فكيف كان نكير فكيف من قرية أهلكنا وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها على العروشها وبيبئر وعطلته وقصر ما شيد، فإن لم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب. Fatin kun ala hum فَإِنَّ لَنَا تَعْمَلُ الْأَصْرَ وَلَكِن وَلَكِن تَعْمَلُ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ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 gal fisaratim mataudon wa ka min وَهِيَ الْوَالِمَةُ وكان من قريه ليت لو ذا و الله لك ثم İzlediğiniz için ولا هكا liyan ja'ala ma'iyun fi fi وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين تولى الحق انه الحق من ربك فاعبد منو بي فتخبت له Ve inna morning والذين اكمفروا Kutlu Auma حسنا وان ان فنفرون خير رزق ليودخلا mudun khalliyar rabbuna وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيْ عَلَيْهِ ثُمَّ بُغِيْ عَلَيْهِ لَنَنْصُرَنَّهُ ذلك، ومن عاقب بمثل لما عاقب بك، ثم Dumm. O albatıl. Halam taraan Allah azal بحو الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له في السماوات وما في الأرض I don't know. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك والفلك تجري في البحر بأرض وَهُمْ يُمْسِكُونَ السَّمَاءَ تَقْعُدُ عَلَى الْأَرْضِ, أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله Altağa <chat> la al-ardi Inna Allah bin وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم Yekunli ümmet-i في كل أمة جعلنا سكانهم ساكين. لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه فلا ينازعونك من أدعو إلى ربك لكل أمة جعلنا سكان هم ناسكوه فلا ينازعنك فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك على لهدى مستقيم لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا, فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إن كَلَّا لَهُدًى استَقِيم وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلْ لَا هُوَ بِمَا تَعْمَلُونَ الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما, فيما كنتم فيه تختلفون لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب İnna zālik ala Allāhi min. طانوا وما ليس لهم وما ليس لهم بجيل وما لظالمين من نصيب. وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِنَادٍ تَارِفٍ تَهَرِفُ فِيهُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُونَ يَكادُونَ يَسْتَوُونَ بِالَّذِينَ يَقُولُونَ وَإِذَا تُتْلَى تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يستون بالذين يتلون يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُون بِكُنْ بَشَرًا مِنْكُمْ أَمْ ودعى الله للذين كفروا وبئس yeah tanıyun an You God yeah. بِهِ تَرَى هو سَمَا كُلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي وفيها ليكون الرسول شهيدا شهيدا عليكم وتكونوا شهداء Ve tankunuş haddet alnaz, fa anqimü salat ve atuz Tuzakta ve tacizimü <Sessizlik> billahi